إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا عب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان